حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير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 أو لم يسيروا في الأرض فاوضرو كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوته وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله وَمَا وما كان لهم من الله موق من ذالك بانه كانت تاتيهم رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله والله شديد العقاب والله قوي شديد العقاب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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا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 وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاء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 وَمَالَّهُ يُرِيدُ الْمَلِ الْعِبَادَ يَا قَوْمِ وَيَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيانات فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب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 وقال فرعون يا هامان بن لي صرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فالطلع إلى إله موسى أسباب السماوات فالطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 فلا يجزى إلا مثلها ومن عمى الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَدَخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ